ورصينا الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه فرها ورضعته فرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ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 فُرَنِي مَتَى كُنْتَ إِنْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَدَ وَعْدًا أَنْ أَحْمِلَ قَالِحًا تَضَاءُ وَأُغْلِقَ فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وإن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وحد الصدق الذي كانوا يوعدون وَلَذِي قَالَ يَوالِدَيْهِ بِالْفُسَمَاءَ سَعْدَانَ أَنْ يُقْرَأَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِفَانِ اللَّهَ وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما نذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في من قد خلفت من قبلهم من الجن والدنس إنهم كانوا خاترين ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما وَهُمْ أَحْمَالٌ وَهُمْ لَا ظُلَم وَيَوْمَ يُرْضُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَزْهَابٌ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَانْتَهَتُمْ بِلاَ فَدْ يَوْمَ تُجْزَوْنَ